الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أجهد أن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 أشهد أن مغفم ذا الرسول هيا على الصلاة Hay Allah الصلاة خير من النوض الصلاة خير من النوض الله la <laughs>